هنصلوا مع بعض الخدمة الاولى من نصف الليل اليسني ناس اوسي اوسي دانتكرة طول اليسي ناس نجاك رياس ايه تاليس ايها الرب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شبائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا اباني الذي في السماوات يتقدس اسمك رياتي ملكوتك تكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لسي الغد عاطينا اليوم واغطل لنا زنيبنا كما نكتب نحن أيضا مسيديين إلينا ولا تتسمى في تجربة لكن نجين من الشبير بالمسيح سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا انخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا واعاننا وحفظنا وقضنا إليه وأشفق علينا وعبدنا واتى بنا إلى هذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب الهنا ايها السيد الرب الاله ضابط الكل ابو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليه واشفقت علينا وعدتنا بنا الى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر ان نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام نعم خاطتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان معامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن ذلك المقدس هذا ان الصالحات النافعات ترزقن اياها لأنك أنت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربه من الن الشرير بالنعمه ومحبة ومحبه البشر اللواتي ياتي لابنك الوحيد ربنا والينا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبل النجس هل يجيني السجود طليق بك معه مع الروح القدس المحي المسائي لك الآن وكل اوان أولى دهر الظهور امين ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثلك سطراطاتك انح إثني اخسني كثيرا من إثني ومن خطيتي تهرني لأني أنا عارض بإثني قطية امامي في كل حين لك وحدك اخطأت وشر قدامك سمعك لكي تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكم لاني هانذا حب البيه وبالخطايا يدتني امي لانك هكذا قد احبطت الحق اذ اوضحت لي غوامت حكمتك ونصراتها امدح علي بزوتات اكهر تقسلني فعب يد أكثر من السلب اسمعني صرورا وفرحا فتبته جزام المتواضع اسرط وجهك عن خطيري انفك لا تاني قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني اجلد خلاصك وبروح رئاسي اودني اعلم الاثم طرقك والمنافقون اليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتيك واخبرتني بتسبيحك لانك لو اثرت الذبيح لكنت الان اعطي ولكنك لا تسبب المهرقات تزبيح الله روح من صحف القلب المنكسر والمتواضع لا يزله الله امن يا رب نصرتك على سهيون والتبنى اسوار اي شليم حين اذن تسار بذبائح العبد قربانا ومحرقات حين اذن يقربون على مذابح العجول الليليه هنطلع الصلاه نصف الليل اللي هي في الاجبية اللي بين ايدينا مية تمنتاشر في مية واربعين نقول كلنا مع بعض قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينام علينا بخلاص نفيسنا عندما نقف امام الجسديا انزع من وقولنا نوم الغفله اعطينا يا رب يقزه لكي نسن كيف وقت الصلاه ونرسل لات الى فوق التنبيه بالله ونفوز بفران فتواما كثيرة عالماتيام يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي ارقعوا ايديكم الى القدس وبارك الرب يبارككم الرب من في اتي قدامك يا رب فقولك فهمني فان تدخلني بافي الى حضرتك يا رب فكلمتك احيني تفيه شفتاي يا رب اذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب باقوالك لان جميع دميا عادلة. عادله لتكن يا لتوخلصني لانني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاسك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فاني لو لم أنسى المجد للآب والإبن والروح القدس الآن وكل اوان وإلى دار الظهور آمين المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لامك العسراء مع جميع قديسك المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا ليقم الله وليتبدد جميع اعدائه واليا رب من قدام وجيه كل مبدي اسمه القديس واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربات ربات يسمعون ارادتك يا رب افتح شفتي وليمتقني بتاسع بيه وحاد اشتركوا في <تصفيق> طباهم الذين بلعوا في الطريق السالكون في مانوس الرب طباهم الذين يفحصون عن وكل ومن كل قلوبهم يقربونها لأن سامى عليه السلام يهوى في سنونه أنت أمرت ان تحفظ وسواد جدا فليت ترقي تستقيم الى حفظ حقوقك حينئذ لا أخذى اذا ما اطلعت لجميع سواك اشكرك يا رب باستقامة قلبي اذا عرفت احكام عدلك وحقوقك احفظ فلا ترفضني لا لا لا الشعب طريق بحفظي اقوالك من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصواك اخفيت اقوالك في قلبي لك الى اخت اليك مبارك انت رب علمني حقوقك بشفتي اظهرت كل احكام فنك وصرحت بطريق شبابك مثل كل ذنادي وصواك تكلم اتفاهم في فرقك بفرائبك الهج ولا انساك فأحفظ أقوالك اكشف عن عيني فأتأمى العجائد مما ينسك غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وساك اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين انتهرت المتكبرين الملايين الذين حاضوا عن وصاك ايزا عن العار والفز فإني بشهاداتك افتريت جلس الرؤساء وتقاول علي أما عبدك فكان يهتم بحقوقك لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي ناشورة اقمت نفسي فاحيني ككلمتك اخبرت بتركك فاستجب لي يا رب علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فاتل عجائبك ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في اقوالك طريق الظلم عباد عني وبناموتك ارحمني اني اخترت طريق الحق واحكامك لم انساه لصدقوا بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريقي وصاياك سعيت عندما وسعت قلبي اه اه اه اه اه يا ربنا موسى في طريق حقوقك فاتبع كل حين تهني فابحث عن ناموسك احفظه بكل قلبي اهدني في سبيل وصاياك فاني يا هاويت امن قلبي الى شهاداتك لا الى الظلم رد العيني لا, لا تعين العباطير وفي سجلات احيني صدق قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العالم الذي حذرته فاني احكامك حلوة ها قد اشتهيت وصيت، فاحيني بعدلك تأتي علي رحمتك يا رب وخلاصكاك كقولك فأجيب ما يريدك لما إني اتكلت على قولك فلا من منفني قول الحق لأني تأكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين للأباد وإلى مدى الضارو كنت أسلكه في الساعة مؤمن وساكلت غير وتتلقته بشهادات قدام الملوك ولم اخذ على اكتب التي احببتها جدا ورفعتها داها الى وساق التي هددتها جدا وتعملتها <تصفيق> اصفشور يس من انجيل معلمنا ماري متى البشير ويوحنا الطار بركاته على جميع امين يقول يسوي ملكوت كما تعصى طرافق منا صباحا وخلقنا لاستقبال عريس خمس من الملائكه وخمس وسمحتنا فخذت الجاهلات مصابحهما ولم ياخذنا معهم زيتا وان رحمتنا فخذنا زيتا في انيتهما ما مصابحهما ولما أبطل عريس مع أسنى كل أمامنا لما انقصف الليل صار أسراح هو زل عريس قد أقبل فقمنا أخرجنا للقاحين إيش قامت أولئك العزارة جميعا وزينا مصابحنا فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكنا ثم مصابحنا تنقف فأجابت الحاكمات قولا لعله لا يأتينا وأعطينا فازدبنا بالحر إلى البعاء يبتعنا لكنا فلما جاهبنا ليبتعنا جاء العريس المصادة ودخلنا معظى العرس واغلق الجاء بأخيرا جاءت بقيه العزارة قائلت ربنا يا ربنا استحرنا أما هو فأجاب الحق أقول لكم إني لا يعرفكم يا فسر إذن لا تعرفون اليوم ولستعوى المجد الله يجمع واصل خطاياك في نصف الليل طوال العبد الذي وجدته مستيقظا ان الذي وجدته تغافل فانه غير مستحق لبي الله فانظر يا نفسي لئلا لَا ولم قتلت لخالد الملكوت بل اصهري واصرخي قائلا قدوس لا <تصفيق> لألا تلقي خارجا قارى نصف الخمس معذار الجاهلات بنصها المتضرع لكي تلتقي المسيح الرب بجهل بسم وإن أن يكبر أرسلك الحقيقي الحمد لله العزه الحسنى لغير من هدم اتقن المعاندين وحزن عبيدك رديه الى فرح وحصن مدينتنا وعن ملوكنا حاره وتشفعوا عن سلامه العالم لانك أنت يا رجال كلنا يا غالبه الاله ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والنال الكل كنوز الصالحات ماطي الحياة لما تفضل وحلا فينا تهرنا من كل جنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كنت مع تلميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام هللنا أيضا كن معنا أن نحن سلامة. خلصنا ونجي نفوسنا لك المقدس نحصدك كالقيام في السماء يا ولد الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة اللهم اسمع رحمة الله صليم عمين وانكر يا ليسان حرب <عنكر> رحمك يا ليسان <عنكر> يا ليسان, <عنكر> يا ليسان. <عنكر> hai na ya allah ison k diye لأنه ليس لنا معين في شبائدنا وديقاتنا سواك هل وفر وصبح لنا يا الله سيئاتنا التي سمعناها بإرادتنا والتي سمعناها بغير إرادتنا التي قعناها بمعرفة والتي قعناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي جعلنا قراءة حمتيك يا رأى دعمنا مستحقين نقول بشكر يا ابا الذي في السماء قدس اسمك لياتي ملكوتك فكن نشيتك كما في السماء وذلك الارض يبزن لازل رب اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نفل نحن ايضا مزيدين اينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نبينا من الشريف من نسيحة صارت بنا ان ملك الملوك وملك الابد ام هناخد دقايق كده في البدايه دي كل واحد فينا يقف قدام ربنا يتذكر مع بدايه السنه الجديده ان احنا خدنا بركات كتير طول السنه اللي فاتت نقدم كل واحد بيني وربنا ذبيحه الشكر من اجل عطايا ربنا سواء الروحيه او الجسديه ونقدم ذبيحه الشكر ان يكمل سنه من عمرنا وان ايامنا بتقترب للابديه لانه نشكرك يا ربي ان ايامنا كل سنه بتزيد في عمرنا بتقربنا لمجيئك ولقائنا معاك في نفس الوقت كمان نقدر نتوب عن اخطائنا الخفيه والظاهره غلطاتنا في حق ربنا في حق حياتنا الداخليه في حق الناس اخطائنا مع عصرتنا للاخرين نحس كده باستقبالنا للمسيح زي ما بنستقبل عامل جديد كل الان لله تعالى يا رب سوا ونحس انه هو عريس النفس ولا مناش غيره نقول السنه كلها يا نحس بوجودك في حياتنا تكون انت الكل في الكل فينا هنخلي النور خافت خالص صوت واحد ياخد حريته وهو في صمت اوراقه بارك Oh, no. God.